فجدت هذه الطلاوة في صلاة الجمعة في عام 1975 في رحاب مسجد سيدي شب بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اللهم السيطان الرجيم Thank <laughs> you. al-khayr <laughs> احكمت هكذا اخوة الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من ايات الله البينات من سورتي الانسان والنازحة وقد سجلت هذه التلاوة في صلاة الجمعة في فترة السبعينيات في رحاب مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية مع القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.